وما لينا اعبد الذي فطرني و إ ل ي ه ترجعون اتجد من د و ن ه آ ل ه ه يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعه شيئا ولا ن م ن إني إ ذ ا لفي ب و ن بكم قيل نقول ا ل ج ن ة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أ ن ز ل ن ا قوي م بعده من ج ن ز من السماء كانت الله واحدة فإذا هم <تصفيق> يا ح د ة ف إ س ا ه من علام العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا بي يستهزئون الم يروا كمن اهلكنا قبلهم من الكون ق ان شركه م الهدى شركه ل لما دعويه ن م غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي خبا ف أ ي د ي ه م افلا يشكرون سبحان الذي خلق ا ل أ ز و ا ج كلها مما تنبت ا ل أ ر ض ومن أ ن ف س ه م ومما يعلمون و آ ي ة لهم ل ل ي نسلح م ن ن ه ا ف إ ذ ا هم مظلمون والشمس ت ج ل ي ل مستقر ل ل ه ذلك ك ف د ي ر العزيز العليم والقمر قدرنا ومنازل حتى عاد كالعرب ا ل قديم ل ش م لك ينبغي لن تدرك القمر ولن يسارق النار وكلهم في فلك يسبحون و آ ت و لهم انا ق م د ن ا د ر ي ت ه في الفلك المسحور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون و إ ن نشا نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقدون إ ل ا ر ح م ة منا ومتاعا الى حين و إ ذ ا قيل لهم اتقوا ما بين أ ي د ي ك م وما خلفكم لعلكم ترحمون وما ت أ ت ي ه م من آ ي ه من آ ي ا ت ربهم إ ل ا كانوا عنها معرضين و ذ ا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آ م ن و ا أ ن تعظوا من لو يشاء الله ا ط ع م و ا ويقولون متى هذا ا ل و ح د إ ن كنتم صادقين ما ي ن ظ ر و ن إ ل ا ف ل ح ت ه و ا ح د ة ت أ خ ذ ه م وهم ي ق ص م و ن فلا يستطيعون توفيقهم ولا إ ل ى أ ه ل ه م يرجعون و ن ف ق في الصور ف إ ذ ا هم الابدات إلى ل ربهم ي س وقالوا ن يا و ي ن م ام ن د ع س ن ا من مفقدنا هذا ما وعد الرحمن و ط د ق المرسلون إ ن كانت الا ص ي ح ة واحده ف إ ذ ا هم جميع م ج ل و ن فاليوم لا تظلم نفسي شيئا ولا ترجون إ ل ا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنه اليوم في سبل فاكهون هم واجواد في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ت ولهم ما يدعون س ل ا م قولا من رب الرحيم ومحتاج اليوم اهون المجرمون أ ل م أ ع ه د إ ل ي ك م يا بني آ د م أ لا تعبدوا الشيطان الم اعهد اليكم يا بني ادم ا لا ت ع ب و ا الشيطان انه لكم ع ذ و ن ي ومن ا ع ب د و ن ي هذا صراط ولقد أ ظ ل منكم ج ب ل ا ك ب ي ر ا أ ب ل م تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون افلام اليوم ان كنتم تكفرون اليوم نختم على اخوانهم وتكلي نا ايديهم وتشهد ارجلهم ك ا ن ولو ا يفسدون و نشاء لطمسنا على احدهم فاتبقوا الصراط فانا يبصرون ولو نشاء لانصفناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعم مره المشك وما علمناه الشعر وما ينبغي ن ه ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حياه ويحق القول على الكافرين أ و ل م يروا انا خلقنا لهم انا عملت ايدينا أ ن ع ا م فهم لا مالكون و د ل س ن ا لهم فمنها ر ك و ب ه ومنها ياكلون ولهم فيها م ن ا ف ر ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون لا ي ت ط ي ع و ن نصرهم وهم لهم جند معذرون فلا يحزنك ق و ل ه م إ انا نعلم ما ي ش ر و ن وما يؤمنون أ و ل م ير ى ا ل إ ن س ا ن أ ن ا خلقناه من ن ط ف ة ف إ ذ ا هو خ ط ي م مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من ي ح ي ل ع ظ ا م وهي ر ب ي م قل يحيينا ل ذ ي أ ن ش ا اول مره وهو بكل خلق ع ظ ي م الذي جعل لكم من الشجر ا ل أ خ ض ر نارا ف إ ذ ا أ ن ت م نوتون أ و ل ك الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض ب ا ل ق ا د ر على أ ن يخلق نفسه بلى وهو الخلاق ا ل ع ظ ي م إ ن م ا امره إ ذ ا أ ر ا د شيئا أي فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا الهكم الواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا بين السماء ا الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان نائب لا يسترمعون إ ل ى الملا الاعلى والخزفون من كل جانب بحورا ولهم عذاب واصر إ ل ا من خطفا خ ط ف ة ف أ ت ب ع ه م شهاب ساخر ف ا س ت ه م أ و لهم اشد خلقا انا خلقناهم من طين لاهر بل ع ج ب ت و ي د ع واذا ن ك ر و ا لا يكفرون و إ ذ ا ر أ و ا آ ي ه يستكفرون وقالوا إ ن ا ذ ا الا شكر مبين أئذا أئنا أو الأولون مثنا وكنا تغابا وعظاما لما عزون قلنا فانما هي جزره واحده فاياهم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون اختروا الذي نظره وازواجهم أ وما كانوا يعبدون اللهم اهدنا فيمن هديت وفيمن هديت وفيمن ه ل ي ت وفيمن هديت و ض ه م على بعض ي ت س ا و ن قالوا إ ن ك م ك ن ت م ت أ ت و ن ق ا ل وما ا بل ل ت و مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما غلطان فحق علينا قول ربنا انكم تسيرون فاهويناكم انا كنا غاوين فانهم يومئذ في العذاب مختلفون انا كذلك نفعل بالمجرمين انه كان اذا قيل لولا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركو الهتنا آ لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إ ن ك م ن ذ ا ئ ذ العذاب الاليم وما تجزون إ ل ا ما كنتم تعملون إ ل ا عباد الله المتنصين أولا موسوعه ر مكرمون في النابلسي ل ل ع ل ي ه م بكأس ب من معين ي الاسلاميه ا ا ولا ضر وعندهم قادرات الطربعين كانهن بين مجنون فاقبل بعضهم على بعض يتساءل قال يقول أ ئ ن ك لمن المصدقين أ اذا م ت ن ا وكنا ترابا وعظاما أ ئ ن ا لنادمون قال انتم مطلعون ف ا ط ل عفواه في س و ا ئ الجحيم قال تالله إ ن كدت لترزين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين افما نحن بميتين إ ل ا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا هو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون اباك خيري أم شجره الزقوم إنا ن د تكفر في أ ص ل الجحيم طلعها ك أ ن ه رؤوس الشياطين ف إ ن ه م لاكلون منها فما لدون منها البصور ثم إ ن لهم عليها شوبا من ق م ي ب ثم إ ن مرجعهم إ ل ى الجحيم إ ن ه م الفؤاد او الظالمين فهم ولقد لهم ا ت و ل ا و ل ي ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبه المنذرين الا عباد الله المخلصين ولقد م ا د ا ن ا ن ه م ف ن ع يحمل مجيبون و ن د ي ن ا ه ازمون موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ع ا ل م ن إنا ك ذ ل ك نجد ا ل م خ ي ن ن إ ه م ا س ب ا ن ا ا ل م م ثم ؤ ن ن ي أ غ ر ل ن ا ا ل آ خ ر ي ن وإن ى إ وقال انني إذ سالت ل اهدا اليهم وقال ان الله ت ر ي د و ن فما ظ ن ك م برب العالمين فنظر نظره فقال إ ن س ق ي م فتولوا عنهم صغري فراغ الى الهتهم فقال أ ن ا ت أ ك ل و ن ما ل ك م ناس ينطقون فراغ عليهم ضربا باليمين ف أ ق ب ل و ا إ ل ي ه يجفون قال أ ت ع ب د و ن والله خلقكم وما تعملون قالوا بلولاه بنيانا ف أ ل ق و ه بالجحيم فارادوا به كيدا ف د ع ل ن ا ه م ا ل أ خ ذ ل ي ن وقال إ ن ي ذاهب إ ل ى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه ب و ل ى من حليم فلما بلغ معه الساي قال يا بني اني ارى في المنام اني انفعك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤم او ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلما وتملاوا بالجبين وناديناه أ ن يا إ ب ر ا ه ي م قد صدقت ا ل ر ب ي ا إ ن ا كذلك نجد المحسين إ ن هذا لولا ل ب ل ا ء المبين وبديناه ب ذ ا ل عظيم وتركنا عليه ف الاخره سلام على إ ب ر ا ه ي م كذلك نجد ا ل م ف س ر ي ن إ ن ه من عبادنا ل م ؤ م ن ي ن وبكرنا و ب إ س ح ا ق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذ ر ي ة م ما م ف س ن وظالم لنفسه مبين ن ولقد من ن ا موسوعه ا ل ن ا ل ك ف ا ل ع ظ ي م ونصرناهم فكانوا هو ل غ ا ل ب ي ن و ت م الاسلاميه ا ك ت ب ا اسماء الله م ا ل ح س ن سلام على موسى وهارون إ ن ا كذلك نجد المحسنين إ ن ه م ا من عبادنا المؤمنين و إ ن اياك لمن ا ل م و س ل ي ن اذ قال لقومه أ ل ا تتقون أ ت د و ن ب ع ن ا وترون احسن الخالقين الله ربكم ورب آ ب ا ئ ك م الاولين فكذبوه فانهم لمطبعون إ ل ا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلاما على ا ي ا س ن إ انا كذلك نجد المحسنين إ ن ه من عبادنا المؤمنين و إ ن ل ك و ن لنا المرسلين اذ نجيناه و أ ه ل ه ا ل م ع ي ن إ ل ا عجوزا في الغالين ثم دمرنا ا ل آ خ ر ي ن و إ ن ك م ل ت م و ن و ن عليهم مصبحين و ب ي الليل افلا تعقلون وان نورس لمن المرسلين, المرسلين اذ ابق إ ل ى الملك المشكول فتاه فكان من المدحضين فالتقمه القوط وهو منيب فلولا انه كان من المسبحين لالبس في بطنه إ ل ى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سخيف وانبتنا عليه شجره من يطفين وارسلناه إ ل ى مئه الف او يزيدون فامن ف م ت ع ن ا ه إ الى حين فاستبقين لربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناسا وهم شاملون الا انهم من افقين يقولون ولد الله انه م لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لهم كيف تحكمون افلا تذكرون, تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنه نكدا ولقد عرفت الجنه انهم إن لمحضرون سبحان الله عما يصفون إ ل ا عباد الله ا ل م خ ل ص ي ن ف إ ن ك م وما كربون ما أ ن ت م عليه لفاتنين إ ل ا من هو صالح الجحيم وما انا إ ل ا له مقام نور و ا ن ا لنحن الصالحين إ وان ل ح مُسَبِّحُونَ ن وَإِنْ كانوا ليقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد تلاقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إن ولكن جندنا لهم له الظالمون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فتوكل يبصرون افبعذابنا يستاهلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباحا وتول عنهم حتى يحيي و أ ن ص ر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزه عما عم يصفون و ت ل ا م على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله وقالوا ا ل ر آ ن ب ذ ان الذين كفروا في ع ز ت ه و ش ف ا ق كم أ ه ل ك ن ا من قضمهم من قرن فنادوا و ذ ا ت حين مناص وعجبوا أ ن جاءوا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أ ج ع ل الالهه ج ا ه ا واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق ا ل م ل أ منهم أ ن امشوا واصبروا على آ ل ه ت ك م إ ن هذا لشيء ي ر ا د ما سمعنا بهذا في ا ل م ل ة ا ل آ خ ر ة هذا إ ل ا اختلاط أ ا ن ز ل عليه الذكر من بيننا بل من في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ام عندهم خ ز ا ئ ر ح م ة ربك العزيز الوهاب أ م لهم ملك السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما فليعتقوا في الاسباب جند ما هنالك مهجوم من الاحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذ الاوتاب وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب ان كل من و ق ربنا عزيزا ص ب ح ن ا نقول نورا وندى ندى ندى ندى ندى ه د ى ندى ا د ى ن د ل ندى ندى ندى ندى ندى ندى ندى ندى ندى ن د م ندى ندى ندى ندى ندى ن ا ى ن و ى ندى ندى ندى ع د د ى ندى ندى ندى ا د ى ن د ندى ندى ندى ندى ندى ندى ندى ندى ندى ندى ندى ندى ندى ى ندى ندى ندى ن د ندى ندى ندى ندى ن د د ى ندى د ى ندى د ى ندى ندى ندى ندى ندى ندى ندى ن <سؤال> انا كفرنا الجبال معهم سبحنا بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواب وشهدنا م ن ت ك ه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب ومن اتاك نبا الخصم اذ تسوروا ّ المحراب إ ذ دخلوا على د ا و د ف ب ع منهم قالوا لا ت ف ص خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشقط و ه د ن ا إ ل ى سواء الصراط إ ن هذا أ خ له تسعه وتسعون نعجته ولي نعجكم و ا ح د ة فقال فقال أ ك ل ه ا وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجبك إ ل ى نعجب ا وان كثيرا من الخلطاء ل ي ل ي ه ب ع ض ه م على بعض إ ل ا الذين آ م ن و ا إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وقليل ماهم ما وظن داود أ ن م ا فتناه فاستغفر ربه, ربه وصدراكا فغفرنا له, ذلك فغفرنا له ذلك وان له عندنا ل ز ل ف ا وحسن مادا يا داود إ ن ا جعلناك ق ر ي ف ه في ا ل أ ر ض ف ح ك م بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فنضل لك عن سبيل الله إ ن الذين يضلون عن سبيل الله لهم داب شديد بما نشوا يوم ا ل ت س ا ب وما خلقنا السماء و ا ل أ ر ض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل ا ل ذ ي ن كفروا من النار ام نجعل الذين آ م ن و ا و ع ن و ا ص ا ل ح ا ت كالمفسدين في ا ل أ ر ض أ م نجعل المتقين كالفجار كتاب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك مبارك ليدبروا ا ي ا ت ي وليتذكر اولو الالباب ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافي ما كنت ياب فقال إن أ ح ب ب ت حب الخيل عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب ردوها ع ل ي فطفق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب قال رب ا غ ف لي وهب لي م ل ك ر لا ينبغي ل أ ح د من بعدي انك أ ن ت الوهاب ف س خ ر ن ا له في حسنه ل أ م ي ر ه ا خ ا ل حيث أ ص ا ب والشياطين ك ل ب ن ا واخرين م قربين في الاصحاب هذا عطاؤنا ف ا م ن أ او امسك بغير حساب وان له عندنا لنوفى وحسن ماب وكراهب ا لنا ان نوبى كي نادى ربه اني مسني الشيطان بنصبه ارقص برجلك هذا مرتزم بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لكل الالباب وخذ بيدك خطا فاضرب به ولا تحمس انا وجدناه صابرا ن ا م العبد إ ن ه أ ب و ا ب واذكر عبادنا ابراهيم و إ س ح ا ق ويعقوب اولي الايدي و ا ل أ ب ص ا ر انا اخلقناهم ب خ ا ل ص ة ذ ك ر الدار و إ ن ه ع ن د ن ا ل من المخططين ا ل أ خ ي ا ر واذكر إ س م ا ع ي ل وليسعى ا على ا ل ف ت وكل من الاخيار هذا ذكر و إ ن ا ل م ت ق ي ن لحسن ماب جنات عدن م ف ت ح ة لهم ا ل أ ب و ا ب م ت ج ي ن فيها يدعون فيها بفاكهه كثيره فيه وشراب وعندهم قاصره الطرف اتراب هذا ما توعدنا ليوم الحساب إ ن هذا لرزقنا ما له من نفاذ هذا و إ ن ا ل ط ا غ ي ن لشر ماء جهنم ا يصلون ف ب س ل ه ا هذا فليزوقوا حميم وغساق واخر من شكله اجوال هذا بغض مقتحم معكم لا م ح ر ب ه م انه صنع قالوا بل أ ن ت م لا م ق ه ا بكم أ ن ت م قدمتموا لنا فبكى القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا كذبه عذاب النار وقالوا ما لنا لا أ ت خ ذ ن ا ه م ستريا أ م ز ا غ ت عنهم ا ل أ ب ص ا ر إ ن ذلك لحق تقاطع اهل النار قل إ ن م ا ا م ن ج د وما من اله إ ل ا الله الواحد القهار رب السماوات و ا ل أ ر ض وما بل لهم ن ع ز ي ز الغفار قل و ا و ملا عظيم انتم عنه موعظون ما كان لي من علم بالملا الاعلاء يفتقرون <تصفيق> إ ن ي ق ح ى الي إ ل ا أ ن م ا أ ن ا نذير مبين إ ذ قال ربك ل ل م ل ا ئ ك ة اني خالق بشرا ف إ ذ ا س و ه ت ه ونفضت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس استكبر ل وكان من الكافرين قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ان كنت من العالم ي ن قال انا خير م ن ك خلقتني من نار وخلقتهم من طين وخلقت قال فاخرج ن ه ا فانك رجيم قال فاخرج ن ه ا فانك رجيم وان عليك ن ع ن ت ي الى يوم الدين قال رب ي ف أ ن ظ ر ن ي الى يوم يبعثون قال ف إ ن ك من المنظرين إ ل ى يوم الوقت المعني قال فبعزتك لاغنينهم أ ج م ع ي ن إ ل ا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أ ق و ل لان أ جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من أ ج ل ه وما امن المتكلفين ان هو إ ل ا ذكر للعالمين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 والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا إ ل ى الله ظلفا إ ل ا ليقربونا الى الله ظلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يقترفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أ ر ا د الله أ ن يتخذ ولدا يصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو ا ل ل ه الواحد القهار خلق السماوات و ا ل أ ر ض بالحق يكون الليل على النهار ويكون النار على ا ل ن ه وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو ا ل ع ز د الغفار خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وأنزل, وانزل لكم من أنعام م ا يخلقكم ة أ ز و ا في بطون أ م ه ا ت ك م خلقا من بعد خلق في ظلمه ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إ ل ه الا هو ف أ ن ا تطرفون إ ن تتكبروا ف إ ن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر و إ ن ت ش ف ر و ا يرضى لكم ولا ت ج ب و ا ه ج ر ة م وزر أ خ ر ى ثم إ ل ى ربكم مرجعكم فينبعكم بما كنتم تعملون إ ن ه مظلم ب ذ ا ت الصدور و إ ذ ا ا ر س ا ل إ ن س ا ن ض ر ب دعا ربه منيبا اليه ثم إ ذ ا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو إ ل ي ه من قبل وجعل َ لله َِّ أ انزادا ليضل َُ عن سبيله َِ قل ُْ تمتع َََّْ بكفرك َُِِْ ق َ ل ي ً ا إ ِ ن َّ ك َ من َِ افقرنا ل امن أم هو خالق الا ان لم يساهده وقائما يحذر ا ل آ خ ر ه ويرجو رحمه ربه قل ها يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكرون الالباب قل ياعبادي الذين َ آلَمُونَ فاتقوا ربكم للذين أ ح س ن و ا في هذه الدنيا ح س ن ة و أ ر ض الله و ا س ع ة إ ن م ا يوفى ا ل ص ا د ر و ن أ ج ر ه م بغير حساب قل, قل إ ن ي أ م ر ت أ ن أ ع ب د الله مخلصا له الدين و أ م ر ت لان أ ك و ن أ و ل المسلمين قل إ ن ي أ خ ا ف إ ن اعطيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من د و ن ه قل إ ن ا ل ق ا س ر ي ن الذين خسروا أ ن ف س ه م و ا ه ي م يوم ا ل ق ي ا م ة أ ل ا ذلك هو الكسران المبين لو من فوقهم ظلم من النار ومن تحتهم ظلم ذلك ي خ و ف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين ا ج ت ر ب و ا الطاغوت ان يعبدوها و أ ذ ا ب و ا الى الله لهم البشرى فبشر ا ل ا ه فبذل ع ب ا د الذين يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الالباب افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار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 فسلكه ينابيع في, فسلك في الارض ثم ي ج ر س به زرعا مختلفا أ ل و ا ن ه ثم ي ر د فتراه م ف ر ا ثم ي ر د فتراه مصفرا ثم يجعله خ ط ا م ا إ ن في ذلك ل ذ ك ر ى ن اولي ا ل أ ل ب ا ب افمن شرح الله صدر نور الاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال ن اللهم انزل أ ح س ن الحديث كتابا متشابه مثانيا تقشعر بمنه ذنوب الذين يخشون ربهم ثم تنزل ذنوبهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يجري من يشاء ومن يضلل الله فما لهم من خال افمن يتقن بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين اذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فاذا قام الله الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب ا ا ل آ خ ر ه أ ك ب ر لو كانوا يعلمون ولقالقربنا للناس في هذا ا ل ق ر آ ن من كل مثل لعلهم يتذكرون ق ر آ ن ا عربيا غير ذي و ل ج ل د لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ت ش ا ك ش و ن ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون انك ميتون و إ ن ه م ميتون قل انكم يوم ا ل ق ي ا م ة عند ربكم تقتضي